تُنارَ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْن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 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتُرَدَّ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدتان من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري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 أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليام فليلقه اليام بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وليتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم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 قال آممَنتُمْ لَ قَبلَ أن آذَنَ لك إن ألَكَ بوكُم الذي عَمَكُ السِحل فَلَ أقَطِععَ أييدَكُمْ وَأَجُلَكُمْ مِن خِلَافِي وَلا أصَلّبَ أنكُم في جذوع النخل وَلَ تَعلم النَّأَونَ أَشَدّ عَذاابَ وَأَبق قالوا لنُّؤثَِك لن على م جاب أنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا